ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ه ل أتاك ح د ي ث ا للعلوم غ ا ي و ذ خ ا ش ع ع ة ا م ل ة ن ا ص ب ة ت ص ل ا ر ا ح م ي ة ت س ق ى م ن عين آنية ل ي س ل ه م ط ع ا م إ ل ا م ن ض ر ى لا يسنن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها راضيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه و أ ك و ا ب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه افلا ينظرون الى الابن كيف خلقت و إ ل ى السماء كيف رفعت و إ ل ى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض ك موسوعه ط النابلسي ت م ذ ت ع ل ه م بمصيطر إ للعلوم ا من ت و ى وكفر ف ي ب ه ا ا ل ع ذ ا ب ا ل أ ك ب ر إن ن ي ا م ي ه اسماء الله الحسنى ا